كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسوة حسنة لمن كان um صدق الله ورسوله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إسوة حسنة لمن But <laughs> in go okay. Oh, amen. Oh, no Qu'a na u wa Thank you. لزاجكَي إ كُ تريد الحيا إ كُ فتلَ فتلَين أُمَدِكُ وَوسح ُ صَراحًا Yeah. وكان ذلك على الله يسيرا ʻ�ūlā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 sa uh, a um...